بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامهيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا انْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مِمَّا هَلْ لَكُمْ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ علم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 ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَدًا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيبيهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن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 ظَاهِرَ الفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عاقبة الذين من قبل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 نفوسهم يمئدون ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم وَلُذيقَكُم مِ الرَّحمَتِهِ وَلتَجرِيَفُللكُ بِأَمرهِ وَل تَبتَغُوا وَلتَبتَغُومٍِ فَهِ وَلَعََّكُم تَشكُرون وَلَ قددَ أَرْرسَلنا مِن قَِكَ رُسُولًا إلَ قَوْمِهِم فَجاءُهُ بِالبَيينَات فجاؤهم بالبينات فنتقمنا من الذين اجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل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 فانظر الى اثار رحمت الله كيف يحيل الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراووه مصفر لا ضلوا من بعده يكفرون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 اللهَّهُ الذي خَلَقَكُم مِ ضَافٍ سَُّ جَلَمِم بعدِ ضَافٍِ قوَ ثمَُّ جَلَمٍ بعدَِْضَافِم قوووَةًَ سَُّ جَلَمِم بعدقُوَة ضَافَوا وَشَيبَ يَخْلُقُ ماَا يَش وَهُو العالم القَدم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 وَيْومَ تَقومم السَّاعةُ يُقَسُِ الْمُجرِمونَ مَا لَِثُ غَيرَسعَ كَذَلكَ كَهُ يُؤفَكُون وَقَا الذي نَأوتُ الْعِلمَ والإمَانَ لَ قَدْ لَ بِسْتُم فِي كِتابابِ اللهَّهِ إ يَوْوم البَعْثِ فَهَا يَومُ البعثِ, فهذا يوم البعث فَهَذاَا يَوْمُ الْ البَعْثِ وَلَ نَّكُم كُنتُم لا تَعلمون فَيَومَئِذِ الل يَمْ فَعَُّذينَ ظَلَمُوا مَعذِرَةُهُم وَلهُم يُسْتعتَبون وَل قَدْ ضَرَ بن ل النَّاسِ فِي هذاقُرآنِ مِن كلُلِّ